وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وأن طلق الملأ منهم أن امشوا على آلياتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أوزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذابا أم عندهم خزائن رَحْمَةِ ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في نسباب جند ما أغنالك مهزوم من الأحزاد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون لوتاد وَثَمُود وَقَوْمُ نُوطٍ وَأَصْحَابُ لَيْكَةٍ أُولَئِكَ لَحَظّابَ يَا قَوْمِ إِنَّ لَكُمُ الْبَأْسَ شَدِيدًا فَحَطَّمَ عِقَادًا وَمَا يَنظُرُهَا أُولَئِكَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِن وقالوا ربنا عبد لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذليل إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراقه والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وألتاك نبأ الخصن إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعضيا فاحكم بيننا بالحق ولا تشفق واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخيله تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسواد نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من القلطاء ليرغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داوود ان ما فتناه فاستغفر ربه وظن داوود ان ما فتنه فاستغفر ربه وخر راكعا واناب فغفرنا له ذلك وان له عندنا لازلفه وحسن ما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 كتاب نَزَل الن إلَكَ با كتاب نَزَلنو إلَكَ مضفُ لَدّ آياته بدّ آياتهِ وَليتَذكرَأُللَباب وَابِن لدودَسُ لَمان نِعمل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 وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عقاؤنا فمن وامسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مستني الشيطان بنصب وعذاب ارقض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهلا ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولل الباب وَخُذْ بِيَدِكَ بِغُفْرَانٍ قَضَرَ بِهِ وَلَا تَحْنَثُ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْعَهْدِ وَالصَّابِرِينَ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُ بِقَادِسَةِ ذِكْرِ الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين لخيار واذكر اسماعيل واليسعى وذلكفل وكل من لخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم لبواب متكئين فيها يدعون فيها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 للطاغين لشر مآد جهنم يصلون هذا بيس المهاد هذا فليدوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار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 إن ذلك لحق تقاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما الأزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملئ لعلا إذ يختصمون إن يوفى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من غوحي فقالوا له ساجدين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 إلا الا عبادك منهم المخلصين قال فالخط والخط اقول تامل ان جهنم ملك ومن من تبعك منهم اجمعين